إذا ألقوا فيها سبع لها شهيق وهي تفور دكادو تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوجوا سالهم خزنتها سالهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاء كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نَزَّلَ الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير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 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه, وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء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 فَبَيْنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَيْنَ يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَاءً مَيْنَ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَاء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 فَتَصِيَةُ جُوهُرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ وَمَنْ مَعَهُ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَمَنْ